One إنه وإلا وحي ميوحى علمه شديد القواد مرة فاستوى علمه لا فكان قاب قوسين أو أذنى فأوحى ولقد رآه نزلة إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَاءَ مَا دَاغَ الْبَصَرَ وَمَا فَضَى لَقَدْ أَفَرَأَيْتُمُ الْلَاةَ وَمَنَاتَ ثَالِثَةً إن هي إلا الأنفس ولقد جاءهم من ربهم بهم أم وللله الآخرة والأولى وَكَم لا تؤمي شفاعتهم شيئا إلا من بعد وَمَا لَهُمْ بِإِمَامٍ مِّنْهُمْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إِنَّهُمْ وَنَائِمًا فِي السَّمَاءِ a sa وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض اللَّهُ تَعَالَىٰ Oh. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ وَأَنَّ عَنَيْن مَن <تصفيق> إنهم كانوا هم أظلم وأطوى والمؤتفكة أذفت الآذفة أذفت الآذفة ليس لها